المسير في الليل عرضة للخطر واحتمال للضرر فكأن السائر فيه يسير في طريق مجهول أبوابه معصدة ونوافذه مغلقة وفي لجة هذا الطريق يكثر التائهون ويغرق فيه الغافلون ومن خاف أدلج ومن أدل جبلها المنفل زمع المهابة في عيون الشرق والحكم تزيد والعالم الله لو تجاهلها تزيد عذارها في كل ليله أشرب الأحزان من كافة يا ليت قلبه ما دولا العدو لو شارها جمع المحب في عيون الشوق والحسره مكزين والعالم الله لو منه تجاه منها تنزيد في كل ليل شرى بل أحدان منك يا ليت جمبه ما تما جل عذور شرها حتى الهموم اللي سرات من خاطق الليل العنيد. أصبح حياها من ربيع الوهم يشعل النارها كل المشاعر للأساق صارت على نار الوقيل والناس في غربالها تشرت دقايا تارها على <تصفيق> الجوة <تصفيق> الحي السباري حد نهيد في فاعث كله نقاح واحنا مترد في شعارها من تاجد أبل الغرب لا أجرى الشهيد من جرى بيامة سعاد ما ينفف سنكزارها ولي ولي بي نفع الخوي ما يمدك سهل البعيد يكفيه مما تليمين اللي تزيد صرارها ولي ما يمدك اللي تزيد اطرارها هذا ونا من مهجتي أرتلت تلحين نشيد على الخويلة من سماء تضيف كسرارها لا تنكيب ومن تغاني بالأسا وما تجارها والله ما إلا لَا كَثْرَةٌ كُواعِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا رَبَّ رَبَّ الْعَزِيزِ مَعِيرَ فَاحْذَرْنِ الْجَاهِلِينَ لَا كَثْرَةٌ buh wow.